وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطاً وهي تفوض، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير،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 Sadaqa Allah'ul-Azim